وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا مَا لَهُم مَحِيصٌ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مَحِيصٌ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 لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَأَاهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً منا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لن حسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ولئن أذقناه رحمة مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلَّهِ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عملوا وَل نُذيقَّهُم مِنْ عَذَابٍِ غَالظ وَلَا إِنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً منا مِنْ بَعدِضَطْلَّ أَمَسَُّلََقُولًا النَّهَا ذَالِي لَقًُاهَا ذَالِي وَمَا أَظُّ السَّاعةَقَائمَه وَلا إجعتُ إلى رَبّ إن لدهَول الحُسْن فَلن نَبّ أن الذيَ كَفرَوا بماعملِوا وَلَ نُذيقهُ مِن عدَاب غلغ وَإذا أن أمّ على الإِن سامي أعربَ وَناء وإذا مسه الشر فذو دعاء عرير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عرير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَسَنَمْكَفُرُ بِهِ مَن أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَسَمَّكَ فَرْتٌ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ قُلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَسَمَّكَ فَرْتٌ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد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 ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم حامي يُوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربهم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 اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وَكَذَلِكَ أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَرِيقٌ في الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَكَذَلِكَ أَرْهَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 والظالمون ما لهم من ولي وَلَا نصير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وَلَْ ش اللهَّ لَ جَعَلَهُم أَُّتَ واحِدًا وَلَك يُودِخِلُ مَش أُ فِي رَحمَةِ وَظَّالِمُونَ مَا لَهُ مِن وَل وَل نَصير أَمِ التَّخَذُوا مِن دُون أَل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 عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب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 وَمِنَ الأنْآامِ أَزواجَ يَذْرَأُكُم في لَْسَكَ مِثهِ شيءَيير وَوهو السَّمعُبَصين فَطِ ر السَّماواتِ وَالأَرضْ جَعَلَ لَكُم مِن أَن فُوسِكُمْ ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا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 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى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 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرطوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم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 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ فَإِلَى ذَٰلِكَ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ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 الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وَمِرتُ لِعدلَ بَنكُمْ اللههُ رَبّناَا وَرَبّكُمْ لنا أَعمالناَا وَلَكُمْ عمالالكُم لا حُجَ بَنَناَا وَبَينكُمْ اللههُ يَجمُ بَنناَا وَإلَهِ المَصم وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وَماَا يدْركَ عَ الساعةَ قَب يستعج بهِهَا الذينَ لا يُؤمنونَ بِهَا والَّذينَ آممَنوا مشْفقونَ مِنْهَا وَعلممونَ أنه الحَّ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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده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 ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب مَنْ كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه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 وَلَلا كَمَةُ الْفَصِ قضِيَ بَينَهُم وَإَِّ الظَّالِمينَ لَهُم عَذاابُ أَلين أَملَهُ شُرركَ أُ شَرَع لَهُم مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأزًَا بِِلل وَلَ لَا كَمَةُ الْفَصلِْ لَ قضِيَ بَنهُم وَإِن الظَّالِمِينَ لَهُم عَذاابُ أَلين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجناف لهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 وَيَْستَجبُ الذينَ آمَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحاتِ وَيَزيدهُمِّ فَقْلِ وَْكافِرُونَ لَهم عَذاَابُ شَدد وَيَسْستَجبُ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن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 إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وينشر رحمته, وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير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 وَمَا أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَمِنْ آياته الجوارِ فذَحرك الآنعَ وَمِنْ آياتِ الجوار فيذَحك الآنعَ وَمِنْ آياته الجوارِفذَحرك عَ إ يشَأُْسكِبْ ب حَطَيَبْن النَروكِد على ظَهه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إ شَأُْسكِنِب ب حَ فَ يَظْن الْنَرَوكِدَ عَى ظَهْرِه إِ فِي ذَلِكَ ل آياتاتِ لِكُ مِصََّدِ شَكُ أَوْ يُوبِقُهُ بِمَا كَسَبوا وَيَعْفُعَ كَت أَوْ يُوبِقُهُ بِمَا كَسَبُ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ أَوْ يُوبِقُهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الدُّنْيَا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 وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَمَا أُوتِيتُم شَيْئًا فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ والَّذينَاستَجَابُ لِرَبِّهِم وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَأَمْرُهُم شُورَابَيْنَهُم وَمِنَّا رَزَقُناَاهُم يُون فِ قُون وََّذينَ ْتَجابُ لِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَممرُهُم شُورَابَيْنَهُم وَمِنَّا رَزَقُناَاهُم يُون فِ والَّذينَ ْتَجابُ لِ رَبِّهِم وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَمْرُهُمْ شورَادَينَهُم وَمَِّا رَغَقُناَاهُم يُ فِ قُون والَّذينَ إذَا أَصَادَهُمُ الْدَغُْهُم يَ تَصون والَّذينَ إذَا أَصَادَهُُدَغْهُم يَن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 فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لَا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل ومن يضلل الله فما له من ولي بعده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 مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ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 اِن اَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَاِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قادِر وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه علي حكيم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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور سيراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حام حام حم وال وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا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 أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَغْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَكَمْ أَغْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَ وَكم أغْرسَلنا مِن نب في الأووَل وَمَا يَأتيهِ مَِّ بِيٍ إِللاا كانَوا بِه يَسْتهزئُون وَماَا يَأتيه مِ بٍِ بِهِ يَسْتَهزئون وَمَا يَأتيهِ مَِّ بٍِ إِللاا بِهِ يَْتَهزئُون فَهْلَكْنَا أَشَدََّ منِنْهُ بَقشاء ومضى مثل الاولين فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون ان خلقهم العزيز العليم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ إِنَّ اللَّهَ ۚ عَزِيزٌ عَلِيمٌ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ إِنَّ اللَّهَ الذي جعل لكم الاض محدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الاض محدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 والَّذ نَزَّل مِنَ السَّمِمَا أَنْ بِقدرٍ فَأَن شَقْنَابِ فَأَن شَقْنَابِ بَلْدَةَم مَتَ كَذَلِكَ تُخْرجُون وََّذِ نَززَّل مِنَ السَّمِمَا أَنْ بِقَدْرٍ فَأَنْ شَقْنَابِه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 وَتَقولُوا صُببحََّذ سَخخَرَ لَناَا هذاَذَا وَمَا كُّا لَهُ مُقَرنين وَإِا إى رَبِّنَا لَم قَلِبُ وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَمُ قَلِبُ وَإِنا إلى رَبِّنَا لَمُ وَجاللَهُ مِن عبادِهِ جُزءى إِ الإِن سَانَلَكَفُور مُبين وَجَعل هُ مِنْ عبادِهِ جُزءى إِ الإِن سَانَ لَكَفُورُ مُبين له مِنْ عبَادِهِ جُزْى إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين مِتَّخَذَ مِما يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفَكُم بِالْبَنين وَإذاَا بُشّرَأَ أحدَدهُ بِماَا برََبَلِق وَحْمَالِ مَثَلَ وََّ وَجههُ مُسودَّ وَلا وَجههُ مُسَدد وَهُوَ كَذين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَغْرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَغْرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَّوَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِبٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم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 مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَا هُوَ مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ فَالْقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ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 وَكَذَلِكَ مَا أَقْسَلناَ مِن قَبَلِكَ فِي قَرِْيَةٍ مَِّذيرٍ إِللاا قَالَ مُْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِا وَجدَدَنَ آضَ أَناَا علىلَى أَُّةُ وَإَِّا عَ آثَارِهم وَإِنا عَ آثَارِهِمْ مُقتَدُون وَكَذَلِكَ مَا أَقْسَلناَا مِن قَضَلِكَ فِي قَرِْيَةٍ مِذيرٍ إِللاا قَالَ مُْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِا وَجَدَنَ آضَ أَناَا عَلَى أَُّتُ وَإَِّا عَ آثَارِه وَإِنا عَ آثَُهِم وَكَذَلِكَ مَا أأَرْسَلناَ مِن قَضَلِكَ فِي قَرِْيَةٍ مِذيرٍ إِللاا قَالَ مُْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِا وَجَدَنَ آضَ أَناَا علىلَى أَُّةُ وَإَِّا عَ آثَارِهِ وَإِنا عَ آثَارِهِمْ, آثارهم مُقتَدُون قال اولو جئتكم باهدا من ما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما اقسلت به كافرون قال اولو جئتكم باهدا من وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما اقسلت به كافرون قال اولو جئتكم باهدا من ما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما اقسلت به كافرون فانتقلنا منهم فانظر كيف كَانَ عاقبة المكذبين فانتقلنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء تَعْبدُون وَإزْقَالَ إذَرَهِيمُ لِأَبهِ وَقَمِهِ إ نِدَرَََّا تَعبُدُون إِلَّا الذي صَطَرَن سَإِهُ سََهْدين إِلا الذي صَطَرنِي سَإِهُ سََهْدين إِلَّا الذي فَطَرَ فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَاْتَعْتَهَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ بلمَتعتُهاَا أُول إ وَأَب أَهُ حتىَ ج أَهُ الحَقّ ورسول مبين وَودََّ جَ أَهُمُ الحَقُّ قالَوا هذا سِحرُون وَإَِّا بِِ كَافِرون وَدَمَّ جَ أَهُمُ الحَقُّ قالَوا هذاَا بِهِ كَافِرون وَودََّ جَ أَهُمُ الحَقُّ قالَوا هذا سِحرُون وَإَِّا بِِ كَافِرون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 نُقَ سَمنا بَيْنَهُم معشَتَهُم فيِي الحيةِ الدُّنْيا وَرفَعْنَا بعدْضَهُم فَووقَ بعدْضٍ دَجاتِ لاتَّخِذَ بعدْضُ بَعضًا سُخْرِي وَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَِّا يَجمَعُون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 جَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبَيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا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 وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَزُخْرُفًا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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ حتى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فَبِئْسَ الْقَرِينُ ولَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ولَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ولَن يَنفَعَكُمُ بمشتركون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 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ اِنَّ نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدنَا هُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي فإنا عليهم مقتبرون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 مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة مبسولة واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة مبسولة واسأل من أرسلنا يُرْحَمَنُ الرَّحْمَنِ آلِهَتَيْنِ عَبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أكبر مِنْ أُخْتِهَا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 وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فِي قَوْمِهِ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون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 ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ام انا خير هذا الذي هو مهين ام انا خير هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ام انا خير من هذا الذي هو مهين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو معه الملائكة مقترمين فَلَلاَا أُلْقَعَ لَيْهِأَ الصوِرَة ذَهَبأَجَ أَمَهُ المَل إِكَةُ مقتَرين فَلَلا أُلْقعَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فلما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِي فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا ضُرِبَ بِنَا مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِنَا مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِنَا مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَأَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضرب وھُنَٰكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا هُنَٰكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمٌ وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو مَا ضَرَبُوا هُنَٰكَ إِلَّا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إننْ هوو إِللاا عَدَد أن أَمن عَلَيْه وَوجَعلناهُ َمثل لِدَنِي الصيل إِْ هوو إِللاا عَدَد أَن أَمن عَلَيْه وَجَعلناهُ مَمثلَ لدَنِي وَلَوَ شَ أُ جَعلنا مِنْكُم مَلَائكَةَ فِي الأأَرْضِ يَخُْفُون وَلَونَ شَ أَ جَعلنا مِنكُمْ فِي الأرْضِ يَخْنُفُون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 وَإِهُ لعِلْمُ لِسَّ فَلَا تَمتَرٌ بِهَا وَتَّبُِون هذا صِراتُم مُسْتَقين وَإَِّهُ لعِلْمُ لِسَّ فَلَا تَمتَرٌ بِهَا وَتَّبِعُون هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُضِرٌّ وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة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 هذا صراط مستقيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته لا يشعرون هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُُم تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَآكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَآكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَآكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قَال إِنَّكُم مَّا كَثُرٌ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فاننا مبرمون ام ابرموا امرا أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى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 قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عما يصفون سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَلْيَرۡهَمۡهُمۡ يَخُوضُونَ وَيَلۡعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الذي فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا الا من شهد بالحق وهم يعلمون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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفْكُكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفْكُكُونَ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا فَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَصْفَحْ عَنْهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حام حام حام من والكتاب المبين والكتاب المبين والكتاب, المظيم والكتاب المظيم إ أَزَلناهُ في لَلَ مُباركَةٍ إ كَُّ مُذرين فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا اننا كنا مرسلين امرا من كنا مرسلين امرا من عندنا انا كنا محسن رحمه من ربك انه هو السميع العليم رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقين رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقين رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم لا اله الا هو يحيي ويميت رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأولين بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بَلْ هُمْ فِي فَالَّذِينَ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغشانا هذا عذاب اليم يغشانا هذا عذاب اليم يغشانا هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ لَ مُذذِكْر وَقَدجَ أَهُم رَسُون مُبِين أَنَّ لَهُ مُذذكْرَ وَقَدجَ أَهُم رَسُون مُبِين ثُمَّ تَوََّ عَنْهُ وَقالَاوا مُعََّم مَ جَنُون تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ إنا كَاشِفُ الْعَذاَ بِقَللاًا إكُمعَائِدُون إِ كَاشِفُ الْعَذاَ بِقَللاًا إكُمعَائِدون يَوْمَ نَبقِشُ الْ البَطَشةَ الْكُبَرَ إِ مُن يَوْمَ نَبقِشُ الْ البطَشةَكُذرَ إِ مُن تَقِمُون يَوْمَ نَبقِش الْ البطَشةَكُذرَ إِ مُن تَقِمون وَلا قَدفَةًا قَوْمَ فِ رعونَ وَجَ أَهُمْ رَسُولٌ كَرين وَل قَدفَةًَّ قَبَلَهُم قَوْمَثِ رعونَ وَجَأَهُمْ وَجَ رَسُولٌ كَرين وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَتُوبُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا ان ادو الي عباد الله ان لكم رسول امين ان ادو الي عباد الله ان لكم رسول امين والا تعلموا على الله اني اتيكم بسلطان مبين وَأَلَّا تَعلُ على النَّ إِن آتِكُمْ لِسُ القَانٍ مُبين وَأَلَّ تَعَُ على النَّ إِن آتِكُمْ لِسُقَانٍ وَإِن حُزْتُ بِرَبّ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرجمُون وَإِن حُْتُ بِ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرجمُون وَإِن حُزْدُ بِرَبّ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرجمُون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُونْ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُونْ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُونْ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مجرمون فدارَبضَّهُ أَن النَّهَا أُول يقَُم مجرمون فَدَرَبضَّهُ أَن النَّهَا أُول يقَمُم مجرمون فَأسْر بِعيذَاد لَلَ إِكُم مُتدَعون فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا واترك البحر رهوا انهم جند مخرقون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا انهم جند مخرقون كم تركم جنات وعيون كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٌ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزَرْعٌ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَزروعي وَمَقامامِ كَرين وَنعمَتِ كَُ فيِيهَا فَكِين وَنَعمَتِ كَُوا فيهَا فَكِين وَنَعمَتِ كَُ فيِيهَا فَكِين كَذَلكِك كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا فمَا بَكَعَلَيْهِ مُ السَّم أُو الأرضُ وَمَا كَُ مُ وَلا قدنت الجنَ بَر إلَ منِ العدَ وَلَقَدْ نَجَيْنَاكَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّ هُوَ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ إِنَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا أول إلَ <سؤال> يَقُولُ إه أُول إلَ يَقُول إن ي إَِّا مَتَةَأُول وَمَا نَحنُ بِمُ شَرين إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرٍ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ نَحْنُ بِمُنْشَرٍ فَأْتُوبْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَاتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قوم تبع مِنْ قَبْلِهِمْ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أَهُم خَييرٌ أَن قَوْمتُبعي والَّذينَ مِنْ قَبلين أَهلَْناَاهُم إِنَّهُم كَوا مُجرين وَماَا خَلَقَنَ السماواتِ والالْأَربَ وَماَا ذَينَهُ ماَا ل وَمَا خَلَقنَ السَّمواتِ والالْأَضَ وَماَا بَينَهُ مَا ل عيبين وَماَا خَلَقنَ السمواتِ وَالْأَرضَ وَماَا بَيْنَهُ مَا ل عيبين مَا خَلَقُناهُم إِلَّ بِالحَِّ وَلكِ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 إَِّ يَوْمَ الْ الفَصلْلِ م قاتُهُم أَجمَعَ إِ يَومَ الْ الفَصْلِ مقااتُهُم أَجمَعين يَومَ ل يُغْن مَوولًا أَن مَولًا, مولاً شيءَيْأَ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 هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَّا شَجَرَةَ شجرة إِنَّ شَجَرَةَ الذَّقُّومِ إِنَّ شَجَرَةَ عام الاكل كالمهل يغمي في البطون كالمهل يغمي في البطون كالمهل في البطون كالمهل في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كظل حميم كظل حميم كظل حميم خذو فاعتلوه خذُهُ فاتِلُ إلى صو إ الجَحيِي خذُهُ فتِلون خذُهُ فاتِلُ إلى صو إ الجَحي خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْحَمِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنَ الْعَذَابِ ذوق فوق راسه من عذاب الحميم ذوق انك انت العزيز الكريم ذوق انك انت العزيز الكريم ذوق انك العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تنظرون إن هذا ما كنتم به تنظرون إن هذا ما المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي, جنات في, جنات وعيون في, جنات في جنات وعيون يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَطَابِقٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَطَابِقٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَطَابِقٍ كَذَالِكَ وَزَووجناَاهُم بحورٍ عين كَذالِك وَزَووجناَاهُم بحورٍ عين كَذالِك وَزَجناَاهُم بحورٍ عين يدُعونَ فِيهَا بِكُّفكِئَة آمين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فَإِ ماَا يَصَّرنهُ بِلِسَانكَلَعََّهُم يَتَدَكَُونِ فَإِن ماَا يَصَّرنهُ بِِسَانِكَلَعَهُم يَتَدَكَُِ فَإِن ماَا بِلِسَانِكَ لَعََّهُم يَتَدَكَُ ترتقب انهم مرتقبون ترتقب انهم مرتقبون ترتقب انهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ح باسم الله الرحمن الرحيم حام حام حام الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تَزل الكتاب مِنَ اللهَّهِ العزيز الحكم إِ فيِي السَّماواتِ والالأَْضلَ آياتِ للمُؤمنِنين. ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يؤمنون وفي خلقكم وما يبث من دابهات ايات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابهات ايات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله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 وَمَا أَزَل اللهَّ مِنَ السَّماءائِنِ الرّزْطِ فَأَحيَابِهِ الْ الأأَضَ بعد مَوْوتِه فَأَحيَابِهِ الأرضَ بعد مَْوتِهَا, موتها وَتَصْرفِ الرِياح آي آيات آياتةُِّقَوْم يعقِنون وَخْتِلَ فيِي الليْلِ وََّهَارِ وَمَا أَنزَل اللهَّ وَمَا أنزل الله مِنَ السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات آيات لقوم يعقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ ويل لِكُلِّ أفاك أثين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها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 وَلَهُمْ عَذاابُ النظين مِورَائِهِمْ جَهَنمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَا كَسَبُوا شَيْئ وَلَا مَتَّخَذُ وَلَا مَتَّخَذُ مِن دُون اللهِ أَْلَ وَلَهُمْ عَذاَابُ النظِيم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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله فَبْلِلهِ وَلاعَ قُ وَسَخرَ لَكُمَّْا فيِي السَّماواتِ وَمَاافِي الأرضِجَمعََمِّن إَِّ فِي ذَلِكَ نَآياتٍ مِقَومين يتَفَكرُون وَسَخرَ لَكُمَّا فيِي السَّمواتِ فِي ذَلكَ نَآياتٍ مِقَوْم يتَفَكَّرُون وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَقْضُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قل الذيذينَ آمنوا يَقْسرِر للَّذينَ لا يَقْجونَ أييا مَ اللهَِّ لجز قَوْم لجز قَومًا بما كانوا يَكسبونَُّذينَ آمنُوا يَقْسرِر للَّذينَ لا يجون أييا مَ اللهَّ لجز قَوْم لجز قَومًا بما كانوا يَيكسبون مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أَسَ أَفَعَلَْهَا ثمَُّا إلَ رَبّكُمْ تُْرجعون وَلَقدَدْ آتَينَا بَنِي إِسر إِلَكِتابابَ وَالْحُكْمَ وَُّبُوَتَورَرزَقَنَاهُمْ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ الطَّيذاتِ وَثَبلناَاهُم على العالممين وَقدَدَآتَنَا بَنِي إسْرا إلَكِتابَ وَالْحُكمَ وَّبُ وَتَوررزَقناَاهُمْ وَررزَقَناَاهُمْ مِنَ الطيباتاتِ وَثَبلناَاهُم على العالممين وَلَقددْ آتَناَا بَنِي إسر إلَكِتابَ وَالْحُكمَ وَُّب وَتَوررزَقَناَاهُمْ وَررزَقَناَاهُم مِنَ الطباتِ وَفَبّلناَاهُم على العالممين وَآتَيناَاهُ بَاتٍ مِنَ الْ نَخْلَفوا إِللاا مِنْ بَعمَا جَ أَهُمعِلْمُ بَغي بَنَهُم إِ رَبَّكَ ي قض بَنَهُم يَومَقامَتِسِ مَا كانَوا فيمَا كانَوا فيه يَفْتَلِفُون وَآتَينَاهُ بَاتٍ مِنَ الأمْ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 ثُمَّ جَعَلْنَاكَ على شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يعلمون.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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وَهُدَوْ وَحْمَة لقَوْمين يوقنون هذا بَصَائر لنَّاس وَهُدَو وَحْم وَهُدَوْ وَحْمَة لقَوْمين يوقنون هذا بَصَائِرُ لنَّاس وَهُدَو وَحْم وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا أَن نَّجْعَلَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ أَمْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ سَأَ مَنْ يَحْكُمُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نَحْيَاهُمْ سَوَاءً محياهم سَأَ مَنْ يَحْكُمُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ نَجَوْا تَرَحُّ الصَّيَآتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نُحْيَاهُمْ سَوَاءً أَمْ نُحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ لا أما يحكمون وَخَلَقَ اللهَّهُ السَّماواتِ وَالْأَبضِ الحَقِّ وَلتُجَزَا وَلتُجَزَا كلُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُظْلَمون وَخَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَبضَ بِالحَقِّ وَلتُجَزَا وَلتُجَزَا كللّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُبْلَمون وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَانَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ وَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِمْ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَقَدْ هَدَاهْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلهه فَسَارُوا أَيَّ تَمَنَّى اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ على عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَأَخْتَمَعَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَانَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ إلهه هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ الله أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقالوا ما هي الا حياتنا في الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وقالوا ما هي الا حياتنا في الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يظنون وطال ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ما كان حجتهم الا ان قَالُوا أُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آ هَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أْتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض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 وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تأملون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تأملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم سَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ, وكنتم قوما وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتي أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم, وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها وَالسَّاعَةُ الْعَرِيْبُ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي لِلسَّاعَةِ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظَنًّا إِنْ إلا وما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَرِيبٌ فِيهَا وَالسَّاعَةُ لَرِيبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين واذا قيل ان وحد الله حق والساعه لريب فيها والساعه لريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّهُ إِلَّا ظَنٌّ إِنْ ظَنُّهُ إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَأْتِ مَا عَمِلُوا حَاقَّ بِهِمْ وَحَاقَّ بِهِمْ مَا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وبدل لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم كما بسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم